وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إننا وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مقتدون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 لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وَإِن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لِيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِأَسَلْتَ الْقَرِينِ وَلَيْيَا فَعَكُمُ الْيَوْمَ الظَّلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ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 إنك على صراط مستقيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك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 فَلَمَّا آسَفُونَا تَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا مِنْهُ منه يصدون وقالوا خَيْرٌ خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون إنه إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل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 يطاف عليهم بِصِحافٍ من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون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 أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا بلا ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين